بسم الله لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن التبعه دار أما بعض فنازلنا مع صرح كتاب التوحيد <تصفيق> <تصفيق> للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى و <تصفيق> هنا قد وصلنا إلى باب قول ومن الناس من يتخذ من دون الله ءالها فان حبوا له يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله و شرحنا من هذا الباث وبينا إسباب قصة المحبة لله عز وجل وأن الله يقبض بعض عباده ويقبض أيضا بعض عباده ويقبض وصلنا إلى قول المصنف قل إن كان أي قول المصنف فيما نقل قول الله تعالى قل إن كان آبائكم وأبنائكم صورة التوبة تترى ها ها اه إن كان آباكم وأبنائكم, <تصفيق> وأبنائكم إلى قولهم وقولهم وإذن كان أبنائكم وأبنائكم إلى قولهم أحبت ذلكم من الله وإذنهم نعم وإذنهم في طويله فتربطه حتى ياتي الله امر ف هذه المحبه أن الايه بينت <تصفيق> ان محبه الاهل والاولاد وتجاور والمساكن <تصفيق> كانت احب إلى العبد من الله ورسوله فيهدي علامة من علامات النفاق <تصفيق> وقد يكون هذا من النفاق الأصغر وقد ينتقل إلى النفاق الأكبر على حد اعتقاد طاحبه <تصفيق> ولذلك ذكر الله هذا في سورة التوبة التي تسمى بصورة صابقة لأنها قضحت صفات المناسقين هو أن نحبه على ثلاثة أقسام القسم الأول نحبه العبودية وهي لا تكون إلا لله وحده ويأني المحبة التي يصحبها الظل للمعبود الظل والقضوع وتجد أن بعض ما يفقهون يفقهون هذا المعلم فقد تجد رجلا سافقا يكون للمرأة التي يعشقها انا أنا أحبك محبة عبادة طبعا هو أجاهل لقول هذه الكلمة وهذه الكلمة قد طوب آخرتها يقصد يقصد أنه يحب هذه المرأة محبة ذل ويخضع لها ويذل نفسه لها إذا في ذا أمرك شيء أوه. أطاعها حتى إن أمرت به بمعطية بالله أطاعها هذه المرأة تقدم تقدم أطاعتها لأطاعت الله الشهد أن أن محبة العبادة هي الذي يلزم منها أن يحدى العبد المعبود وأن يطيعه في كل ما يأمر فيه وأن ينتهي عن كل ما نهى عنه حبداً له وجلماً وخضوعاً وحبداً لأمره ولقضائه وما قسم الثاني من المقدم هي ان حبك تكون في الله وللناس كذلك يحب المراه لا يحبه الا لله هذا الذي تم الحب في الله والمهد في الله هو يعقيدة الولاء والبراء أن المسلمون أن تحب أهل الطقوة وأهل الصلاة لأنهم يبققون الله ويطيرون الله عبدالله ان لا تحبون لاي سبب من اسباب الدنيا انما تحبوا يعني طالبه هذا لانه طائع لله على كل ويثير على سبيل التلف الصالح اه ويدوب بدون على بدعه او على معصيه اه ويدوب بدون متحذب ومتعصب بالباصل مثلا يتحذب لكذب الكلام على خلاف الكلام وتبغضه بالله ويبعثر بالأقوال التي ليس عليها دليل ويقدمها على كله إذا قلت لكلانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو إن منهج السلف إن منهج السلف الصالح في هذه المسألة كذا قال لك ولكن الخطيبة القلاني او الشيخ القلاني قال بخلاف هذا وأنا أحب هذا الشيخ القلاني وأقدم كلامه على كلامك اذا كنت لا هوى ليس كلام هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابه وكلام ائمه الطراز <تصفيق> فيقول لك ولن ما دام سايحي لم يقل فيه اه ما لم يقل فيه ما دام لم يقل فيه ما دام فلان وفلان لم يقل فيه فانا لا اتبع هذا الكلام الألباني طالب هذا الكلام يقول الكلام سايش مقدم على كلام الألبان مقدم على كلام الإمام أحبط مقدم على كلام الإمام نارك هذا المتعطب تعطب أعمل فمثل هذا الوضع رب الله من أثر على هذا التعطب الشاهد يا رب الله <تصفيق> الحب يكون في الله ولله اما الحب في الشيخ او الحب في الحزن ها؟ هذه عقابية جليلية من ثمات الجليلية الاولى ها. يعني تجد ان فلانا على تقوى لله وعلى علمه وعلى هدى ولكنه يحذر من خبأ الشيخ تقول انه خالق في هذه ويثبت لك انه خالق السنة وخالق معطقة اهل السنة بالدليل برغم ارغب ان اتخذ على, على وعلى السنه وعلى معتقد السنه في عفويه جميل ف القسم الثاني من المحضر القسم الثالث هو الحب المحبة الجبلية أوه. يعني الذي من الفطرة يعني ال ال ال الأب يحب أولاده محبة جبلية جبل عليه هذه يعني من المحبة المزاحة أوه. يعني لا يفترض أن, أن, أن تكون في الله ولكنه هو يحب أولاده لأنه أولاده محبة فطرية يحب أباه لأنه أباه محبة فطرية وكذلك الزوج يحب دوجه والزوجة يحب زوجه هكذا فهي ليست محرمة وليست محبة شركية ليست ليس كما يقول بعض الجهال هنا لبين يتفضرون للدعوة بجهد يقولون لك أنت يجب أن تنزع من قلبك كل محبة للولد وللزوجة وللأب وللمسكن ويشبهون محبة هذه الأمور المباحة او محبة هؤلاء بالأصنام هذا طبعا من جهد. ولكن احنا إذا كان احنا إذا كان الأب مثلا مشركا نعم أنت تبغضه في الله مثلا إذا كان أبوك مثلا أو إذا كان الأبض على النصراني على, على اليهودية على أي شرك تبغض هذا الأبض في ولكن في الوقت نفسه لن تنزع من قلبك أيضاً المحبة الجبلية لا يزال أبط بالكلية ولكن هذا لا يعني أنك أنك تحمل في قلبك موابة له مثل موابة المسلم لا انت تحب ان يموت الاكثر من من اديك هذا ان كان على الشرك ولكن ان كان مسلما عاصيا لا لا تنطبق بغضبه على قدر المعصيه التي ولكن لا تسويه بالمشرك ولا تحكم عليه بالكفر لمجرد المعصيه كما يفع البعض واستباب المنحل و هذه المحطه <تصفيق> <تصفيق> كما قلنا إلا تقترن بشيء محرم في محبة محب مباحة أدحاه الله عز وجل ولكن الولاة الولاة في هذا الباب يقولون مثلا لك إذا أنت مثلا خرجت لتضرب من الأرض لطلب الرزق من أجل زوجك وأولادك محبباً لهم مع أدائك القرائج المفروضة عليك ولم تخرج لطلب شيء محرم فيقول لك لا إذا أنت لم تخرج معنا ثلاثة أيام في الدعوة او لم تخرج معنا او أو أيام في الدعوة فأنت بها تقدم محبة الأولادك وزوج على محبة الله بيحكمون عليك بالشرك هذا غنوبة جهد. بل انت اذا طرفت طلب الرزق المفروض عليك لأجل الزوجة والأولاد وطركتهم عائلة يتكففون الناس وخرجت ثلاثة آيان في الدعوة فقد وقعت في معصير وخالفت شرع الله بتركك زوجك وأولادك بغير, بغير عائل أو إيه فيه فإحضاروا بارك الله فيكم من إدخال العاطفة على مختمة الشرعية ليس الدين بالرأي ولا بالهوى و و يعني المصيبة أن هؤلاء يعني يفردون الذين فروض الذي لم يفردونها الله عز وجل ويلم تهم نعم علموا أجبعهم الذين يخرجون لهذه الدعوة العقيدة الصهية يعني أضر نفسهم وأضر أولادهم وأضر الناس الذين خرجوا الذين وقرضوا من أجل أن يدوهم لأنه يدوهم على جهد فينقل إليهم الجهن الذي عنده لأن حال لأن ناقم الجهد يعني كالحمار يحمل أسفار كالحمار يحمل أسفار ويا ليت وحمل هذه الأبصار بل هم يزاهدون أبعاهم في كتب أهل الأنف ويزاهدون أبعاهم في الرجوع إلى الغلماء إلا من من يكون على شاكلتين فقط بل يقولون إن العلماء أهل <تصفيق> لم يقوم الغواج بالدعوة ويكون نحن أكثر جوداً من المؤمنة بجهدين أحضروا بارك الله من هذه الدعاوة الباطلة <تصفيق> a la ciudad de وقد قرأ الطالب Amen. حديث الرسول صلى الله عليه واله وسلم هذا الذي سدل عليه مصنف أخرجه البخاري الدليل على, <الدليل على أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على محبة أي مخلوق هذا بالنسبة للمخلوقات والمقصود هنا ليس المحبة الجبلية كما ذكرنا ولكنها محبة الطاعة أنت لا تقدم طاعة أي مخلوق على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو تسمى بمحبة الاتباع كما قال الله عز جل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يخضبكم الله <تصفيق> الدليل على, على محبة الله اتباعه النبي صلى الله عليه وسلم وأن من يقص من يقدم من يقدم طاعه رئيسه او طاعه سنكري على وعلى طاعة الله عز وجل أو على طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فكما بينا فقد وضع المحبة المحرمة أو المحبة الشركية لهذا المجموع أو لهذا الشيء ولذلك أيضا مقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة <تصفيق> كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه البخاري ان عمر قال لما صلى الله عليه واله وسلم لا انت حب الي من شيء الا من الله قال لو لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال لو عمر فأنت الآن أحب إلي أحب إلي من نفسك فقال الآن يا عمر يعني لا تخدمها ونفسك على الكن فكيف إذا قدمت هوى تيجيك على السنة انت كان تقديم هوى الناس لا يهد عليها على السنة فكيف بتقديم نفسه هو السايل الباطلة او هوى السايل على السنة هذا يكون أسابه و أظل ذو الرسول صلى الله عليه وسلم دعني انظروا لي كان هذا محبه عشق لا هل هي من هديه لا يا محبة الكباح يعني لو ماكي فاع المرء عفرة فاعات يمجح النبي صلى الله عليه وسلم نبذيك الله خير نبذيك ويصفه لأوطاق مبالغ فيه ولكنه يجب الأموال من دون الناس ويزدغيت بالأموال من الناس ويتمزدع بطرابة الأجرحة والقموض هذا ليس حذبه من النبي صلى الله عليه يا رسول الله هذا ليس حذبه يا رسول الله وإن ادعى هل حذبنا يجين محبة تقتضي أن نطلق لقظة تعقى الرسول في غلوم لا. يعني هل مثلا يصيح أن نقول إلا رسول الله ما معنى أبو إلا رسول الله يعني نريد أن نقرم أو أن بين الاستثناء هذا وبين استنساخ كلمه التوحيد لا اله الا الله ماذا جهل الذين يطلقون هذا بالعواطف بارك الله فيك دون اي فهم ودون الرجوع الى الغلنات الناس تتلقف هذا من عواطف مروعه ومن الخطيب القلال و... ولا يحققون هذا كلام ولا يرجعون إلى الغلماء لأنهم اعتبروا على الوعاب من الغلماء للأفر أنجم فلأن هذا الواعظ هذا الواعظ مصهور ويغب أرواب القضائية فرع لهم العالم وإن كان جانبا والناس تقضر الغلماء بالشهرة فقط للأسف <تصفيق> وهذا نيزان مطاقب فاسم <تصفيق> ليس العالم بكثرة الأتباع <تصفيق> قد تجد هذا الرجل يعني براتب يثرهته بالملايين وقد تجد مثل الامام ابن باز او مثل الامام مثل ابن عابد رحمه الله تعالى او مثل الامام ربيع بن هادي حفظه الله او مثل الامام عبد المحسن العباد او الامام صالح التوزان أو أحمد النجمي أو الإمام أحمد النجمي حافظ الله الجميع ليس له نذل يبي الشهر من هذا الوعب ولا يردد بدنوزهم ولا احراطتهم مثلما يردد لهذا الوعب ولا يظهرون على التلوات الخضائية هل معنى هذا أن هذا الوعب أعلى وأكدد في العلم من أولاد علمه والله إن هذا ظهور وانها هذه لقضله بيضاء ان يسوع اولئك الرقبوله بعين بهذا الخطيب او الواع الذي لم يتعدى قدر انواز او فقط على الناس ويعزهم بالذم والوصف ليس عالي. ليس عالم ليس عالم الحق وما اجاده علماء بارك الله صلى الله عليه وسلم فتجد أن فتاوى العلماء بوادي وكلما قال الله عبد واده هذه العمليات الانتحارية يقعد في انتحارا وقبل قبل من نفسه هذا باتفاقة أكيابة ثم تجد هذا الوارد يقول لك من يقدم هذا بوظاره إن هذا لطوله ويقول إن هذه عمليات استشهادية ليست في انتحاره الذي يقتل في هذه العمليات العرضه سهيشة هكذا ينوارد ما سأل أكياء ولا جنينة مثال ثم ايضا يأتي بمسألة ينصل قبة ويجعلها شعارا يرادوا شفا ذي الشفهاء وما ذينا الناس لكي يفتد عقيداته دام الشعار الا رسول الله ما معنى هذه الكلمة يعني نحن نقضى الطائم والتب في أي شيء إلا الرسول <تصفيق> نوع لازم هذا الكلام يعني لازم هذا الكلام أنه لو كان الله عز وجل هذا المفهوم عندنا ما دام لديه القدره قوم يفجون الله ليلا نهارا جهارا ومنذ مئات السنين هؤلاء المشركون المشركون والكافرون <تصفح> يثبون الله مع عبده مشركيهم وبطره وقد يثبون الله في <تصفح> وقد الله في منتدى وفيهم ايضا نص نس... سنوات طويله وما معنى هذه الحملات التي قام بها هؤلاء الذين يستخدمون هذه الامور للترويج لهم او للترويج لحزبهم فقط او للترويج لدعواتهم من جلب الاموال ومن جلب إلا الاصوات رسول الله يعني لو تب الملائكه لبد لكن لا يسبونا رسول إلا رسول لفقت وأنه نقبل التجرب أي شيء إلا رسول نقبل أن يسبوا الملايسة أن يسبوا كتاب الله مثلا أن يسبوا الله عز وجل بذاته العليا ولكن لا نقبل أن يسبوا الرسول هذا معنى إلا رسولك استسمى وهذا استسماء مقرر من جميع الأحوال كما قال علموا اللغة ولكنهم لا يصنوا لا لغة ولا عقيدة إلا من رحم الله منه. <تصفيق> طيب من أحب من الرسول من يحب الرسول الحبة الأكثر والأكبر الصحابه ان نحن في هذا القرن الم لم يبدا الرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهر لي الصحابه ها ألم يقل الم لم عنه في مكه شاعر مجنون ها طيب فقالوا فقال شاعر تربى فيه رائد المني <تصفيق> يرضى الذي ينزل عليك الذكر النجلا مثل مجنون هذا مثل الصد قال تدبه ان صار للنبي صلى في غار وفي غار دينمرك يعاذ من هذا ولا يقل عليه ولا يقل عنه قالوا بجنور قالوا شاعر قالوا ساحر قالوا كاهن المهم أنه اتفقوا في تجذيب في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لم يصبر الصحابة مثل هذا الشعار ورفعوه من الكه قالوا إلا رسول الله قالوا نحن نصبل أن يتبى الله وأن يصرق بالله في داخل الكعب ولكن لا نصبل أن الرسول إلا رسول الله ما قالوا هذا وكانوا أشدى قبداً للنبي صلى الله عليه وسلم وأشدى تعظيماً له منا ومن هؤلاء الجهات ومن هؤلاء المتعالمين وكانوا أشدى تعظيماً له من أهل البدى ومن المتحذبين ولكنهم كانوا يحذبونه محبة اتباع لا محبة عاصفية تخدمها للتباع وليست محبة زوجة احضروا بارك الله فيكم من هؤلاء <تصفيق> احضروا بلايه الشعرات الحماسية العاطفية المخالفة لشرع الله صلى الله على محمد وعلى آله المصحبين